الرحيم إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا لرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا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 إن ربه كان به بصيرا فلا أقسب بالشفق والليل وما وَسَقَ والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرأ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب نليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون